قلبي درتك منامور سميتك عمري وحبي برتوجور لا تظنيش راني مغرور لا تزيدينيش راني ديجا مضرور خلوها ولا يوم نويت نخليك طلطي لفراق وعيبك كده صار فيك كلمة نبغي هي, هي خلوها تضمر تخويك لي بها قلبها مرة على جل حبي تغنين غداره وانا